بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نَسْأَلُهُ أَوْ نَقُصُّ مِنْهُ قَلِيلًا نَسْأَلُهُ أَوْ نَقُصُّ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِر عَلَيَّ سَنُ القيا لَكَ قَولًا سقيلَ إ سَلُ القيا لَكَ قلا سقي إ نَااشئة الليله أشَدّ وَطُأَ وَأَق وَمطلَ إ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا غيره الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم اجرا جميلا س وَ جَلَ وَذَوِْي وَالمُكَذذبينَ أُلٍ النَّةِ وَمَههِلهُم قللَ وَذَو وَالكَّبلَ أُرَّتِ وَمَهِلهُ قللَ إِ لَذَينَا أَن لدينا وطعاما ذا غصه وعذابا اليما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم تزجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم تزجف الارض والجبال إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فأخى فرعون الرسول فأخذناه, فأخذ الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل فُ يغ يدشي أسمؤوم فَط فط كان وَوع مفقلة كان و مقلة إن هذه تذكر هذي تركه بمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان شاء اتخذ الى